بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين غُلِبَت الرُّوم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من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 ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق الا بالحق واجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وعمروها وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا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 في روضتي يحضرون وام الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الاخره فاولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشياً وحين طويرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون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 وخوفاً وطمعاً وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون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 هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء, من شركاء فيما رزقناكم فانتم, فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم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 وَإِنْ تصبهم سَيِّئَةٌ بِمَا قدمت أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوْ يروا يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الرزق الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لقوم يؤمنون يُؤْمِنُونَ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 الله وما آتيتم من زكاة تريدون تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يميتكم ثم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 وليذيقكم وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بِأَمْرِهِ ولتبتغوا من فَضْلِهِ ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إِلَى قومهم فجاءوهم بينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه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 وَإِنْ كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثَارِ رحمة الله كيف يحيي الْأَرْضَ بعد موتها إِنَّ ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا حنفر أوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء